باب الضاد وظام والضاد باستقالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأوظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لغى شواه كظم ظلما أول الظلام غفر من تظر ظما أغفر كيف جاء وعظ سواه عظين ولن نحلذ خرفا سوا وغلت غلت وبروم ظل كالحجر ظلت شعارانا ول يظل محبورا ما المحتغر وكنت فظا وجميعا نظري الا بي ويل هل واولانا ضره الا بي ويل هل والغيظ للوعد وهود قاصره والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سام وإن تلاقي البيان لازم أمقض ظهرك يا عظ الظالم والضر مع وعظ مع أثى الظمو عليهم